صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله لا يخفى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 وَنُزَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ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 رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن